ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فَكَادُ تمََزُ مِنَ اليضِ كُمَا أُنْقِيَ فيِيهَا فَووج سَأَلَهُم خَزَنَتُهاَا أَلَم يأتِكُمْ نذير قالوا بَل قدَ جَاءأَنا نَذير فَكَذذَ بِنَا وَقُلنا مَا نَزَّلَ اللهَّهُ مِن شيءَيئ إن أنأَنْنتُم إِللاا فيِي ضَلَِب.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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أثمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم